ونخوفهم, ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت غينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته, لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم, فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وإن أخرتني إلى يوم وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلَيْهِمْ وَأَجْلِ بَعْلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَّا بِرَبِّ ربكم الذي يسجي الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما